لَمْ يُؤَنَّمَا وَنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَالذِينَ قُرِبًا وَلِيَتَأَمَّنَ مَنْ سَاقِ سب ولکینس و تم بل جل فرقان يوم التقى الجمعان والله